الوحدة الخامسة عشرة الصحة الدرس السابع والثمانون التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال بما تشعر أشعر بألم شديد في أذني التدريب بما تشعر أشعر بألم شديد في أنفي بما تشعر أشعر بألم شديد في حنجرتي بما تشعر أشعر بألم شديد في قلبي بما تشعر أشعر بألم شديد في اسناني بما تشعر أشعر بألم شديد في صدري التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك الملح التدريب ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك الطهوة ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك الشاي ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك اللحم ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك الحليب التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال لماذا حضرت إلى المستشفى؟ حضرت لمقابلة طبيب الأسمان التدريب لماذا حضرت إلى الجامعة؟ حضرت لمقابلة المدير لماذا حضرت الى الكلية؟ حضرت لمقابلة الاستاذ لماذا حضرت الى المستشفى؟ حضرت لمقابلة طبيب الانف لماذا حضرت الى كلية الصيدلة؟ حضرت لمقابلة الصيدلي لماذا حضرت الى الشركة؟ حضرت لمقابلة المهندس لماذا حضرت الى المطار؟ حضرت لمقابلة أخي التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم موعد الساعة العاشرة التدريب هل لديك موعد مع المدرس؟ نعم موعد الساعة التاسعة هل لديك موعد مع المهندس؟ نعم موعد الساعة السابعة هل لديك موعد مع طبيب الأسنان؟ نعم موعد الساعة الخامسة هل لديك موعد مع الممرض؟ نعم موعد الساعة السادسة هل لديك موعد مع الصيدلي؟ نعم موعد الساعة الثانية عشرة هل لديك موعد مع الأستاذ؟ نعم موعد الساعة الحادية عشرة التدريب الخامس هاتي جملا كما في المثال المثال ذهب صالح إلى المستشفى لزيارة الطبيب التدريب ذهب صالح إلى الجامعة لزيارة المدير ذهب صالح الى الشركة لزيارة المهندس ذهب صالح الى الكلية لزيارة الاستاذ ذهب صالح الى الرياض لزيارة الاهل ذهب صالح الى عثمان لزيارة الأصدقاء ذهب صالح إلى المدينة لزيارة الأسرة التدريب السادس هات عبارات كما في المثال المثال ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب التدريب ذهبت إلى الجامعة بالحافلة وقابلت الأستاذ ذهبت إلى الشركة بالقطار وقابلت المدير ذهبت إلى شاطئ البحر بالسيارة وقابلت صديقي ذهبت إلى القرية بالقطار وقابلت جدي ذهبت إلى المدينة بالطائرة وقابلت أخي ذهبت إلى الفندق بالسيارة وقابلت عمتي